بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا الشمس قورت وإذا يوم كدر وإذا الجبال سير وإذا الأشجار طل وإذا الروح حشر وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المعوذة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا صُوحُ قُنُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ غَلاَءُ قُطِمَ بِالْخَوْمِ نزل جوار الكونس واللي إذا عس عس وبح إذا سما سس لقول رسول به قوة عند ذي العرش مكين مطاع وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين Lakonza wo la oukil muvi ni manguua ala voii vi vi won ni فأين تذهبون فأين تذهبون إن Oman oh, nice sen